بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال لِلأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين.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 فاستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم ومن مصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ وَشَيَكُمُ النُّعَاسُ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَلِيُطَهِّرَكُم وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فتبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا فاضربوا فوق الأعناق تضربوا فوق الأعناق وضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاق الله ورسوله وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِصَابَ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 إن شر الدواب عند الله الصم البطم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم ورضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون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 والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله القبيث من الطيب ويجعل القبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم اولئك هم القاسرون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 وَإِن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير واعلموا أن ما مِن من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين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 إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والرتب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلقتم في الميعاد ولكن يقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتناسعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور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 ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوتهم ومن رباط الخيل ترهبون به, ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم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 يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا الفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون